Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil alammin غير المغضوب عليهم ولا الظالمين سميع الله لمن حمده الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات ورافع السماوات إلهنا سَلِكْ كُتُبَكَ نِظَامًا وَأَفْصَحُهَا كَلَامًا وَأَبْيَضُهَا فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباقل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الحمد لله الكريم الحليم ربما وما أشد عقابك وما أجزل نعماءك رب ما أحلمك الحمد لله الكريم الوهاب اللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرنا ولك الحمد يا ربنا أبدا أبدا يا ربنا لك الحمد من السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء مَا أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرار ويسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا أحد أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نسألك يا من لا يمله الدعاء ولا خزائنه من العطاء يا من لا يشغله شان عن شان ولا سؤال عن سؤال يا من سبقت غضب يا من عفوه سبق عقاب يا من هو أرحم بنا منا يا من هو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا يا حبيب القلوب يا ناصري في محنتي يا راحم عبرتي يا فارج همي ويا كاشف غمي ويا قرة عيني يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفرنا شيء من أمرنا نحن عبيدك الضعفاء ندعوك دعاء الخائف الذليل ندعوك دعاء المذنب الضليل دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وذل لك عنقه وفاضت لك عيناه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب هموبنا وجلاء أحزاننا اللهم ذكرنا منهما أنسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم جعلنا ممن يحللون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه اللهم اجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين I'm yeah. not ولا تجعلنا يا ربنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحن ومن النار مخلصا، اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلّ وأسكننا به الظلّ، اللهم اجعل خطمتنا هذه طيبة مقبولة مباركة، اللهم اجعل ختمتنا هذه طيبة مقبولة مباركة اللهم اجعل ختمتنا هذه طيبة مقبولة مباركة على من قرأها ومن سمعها ومن أمن على دعائها اللهم لا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرتا ولا مريضا إلا شفيتا ولا مهموما إلا فرجت همه ولا مديونا إلا قضيت دينه ولا مكروبا إلا نفثت كربا ولا بعيدا إلا قربتا ولا عسيرا إلا يسرتا ولا طالبا إلا وفقتا ولا مجاهدا إلا نصرتا ولا مظلوما إلا نصرتا ولا ظالما إلا قسمتا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها كبيرها وصغيرها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم اغفر لنا ذنوب الخلوات اللهم اغفر لنا ذنوب الخناوات اللهم إنا أصحاب ذنوب فاسترنا اللهم إنا أصحاب ذنوب فاسترنا ربنا بلغت ذنوبنا عنان السماء فاغفرها لنا ربنا إنا ضالون فاهدينا حيا راف أرشدنا مقصرين فلا تأخذنا يا جابر المكسرين ويا أنيس المستوحشين ارحم شبابا مذنبين ارحم شبابا مذنبين وشيوخا مفرطين oli jo alla,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 وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا اجعل ثأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذلوبنا من لا يخاف كفينا ولا يرحمنا اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيء ينا منا للمحسنين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار واد خلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار إلهنا وسيدنا ومولانا علمنا أن لك في كل ليلة من رمضان ارتقاء من النار يا ربي إن لم تعتق رقابنا فعتقها الآن يا ربي إن لم اعتق رقابنا فاعتق الآن يا رب اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع أنت المرجى في الشدائد كلها أمن فإن إن العفو منك أعظم ويحي كيف أغفل ولا يغفل عني كيف لا يطيل حزني ولا أدري ما يفعل بي كيف أجمع في الدنيا وفي غيرها قراري وكيف آمن لها ولا يدوم فيها حالي كيف لا أعاهد ربي كيف أعاود ذنوبي وهي معروب وضة علي يوم حشري كيف لا أسارع بعملي قبل غلق باب تربيتي. ويحي إذا قضى أجلي وعاد ربي خلقي ثم سألني وهو أعلم بحالي وشهود عني يومها من وبدلت السماوات والأرض وكانت تطيعان، وكنت أعصي، وجمع الشمس والقمر، وليس عليهما بفلح سامي، وإن كدرت النجوم، وليست تطالب بما عندي. شا ب وهو أقل ذنبا مني هنا أغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائلين هنا بأي وجه نلقاك بأي لسان نناديك بأي قدم نقف بين يديك بأي عين ننظر إليك وكيف نعتذر إليك إذا ختمت على ألسنتنا ونطق الجوارحنا بكل الذي قد كان منا إلهنا ما كان منا ما كان استهانة بحقك ولستهانة بوعيدك ولاكن جهلا منا يا رب ضرنا بك الغرور وأنفسنا الأمارة بالسوء وسترك المرخي علينا وأعاننا جهلنا اللهم اغفر لنا ولكل من سمع هذه المناجاة اللهم اغفر لنا ولكل من سمع هذه المناجاة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم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 عفواً وأفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين وإلى آل آلام عنو درجاتك سابقين وبجودك ورضوانك واثقين وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجناة والتراب وحدنا اللهم ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين وكثر منا الألين اللهم ارحمنا إذا يئس منا الطبيب وبكى علينا الحبيب وتخلى عنا القريب والغريب اللهم ارحمنا إذا اشتدت علينا السكرات وتوالت الحسرات وفاضت العبرات وتكشفت العورات وتعطلت القوى والقدرات اللهم ارحمنا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وتأكدت فجيعة الفراق لل. أهل والرفاق اللهم ارحمنا إذا كفنونا وعلى الأعناق حملونا وإلى قبورنا ساقونا وفي التراب وضعونا ارحمنا يا ربنا إذا نسي اسمنا ارحمنا يا ربنا إذا أهملنا ولم يزرنا زاهر ولم يزرنا زاهر ولم يذكرنا ذاكر اللهم أوردنا حوض نبينا اللهم اسقنا بيده شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا اللهم جعلنا ممن يراهم حب فيقول أهلا أهلا اللهم جعلنا بمن يراهم حبيبك فيقول أهلا أهلا ولا تجعلنا بمن يراهم فيقول سحقا سحقا اللهم جعلنا بمن قلت فيهم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون لا خل... فَالَعَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَن تُمْ تَحْزَنُونَ وَلَا تَجْعَلْنَ مِمَن قُلْتَ فِيهِمْ خَذُوهُ خَذُوهُ فَغَلُوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ الْذَرَعَ سَبَعُوا ذِرَاعًا فَسَلُكُوا رَبَّنَا إِن وقارك حرها شديد وقارها بعيد وبها مقامع من حديد اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثق الموازيننا وثبت يا ربنا على الصراط أقدامنا اللهم جعلنا ممن صفا ووفى وبالله اكتفى وبالله اكتفى إلهنا وسيدنا ومولانا لا تجعل هذا آخر عهدنا برمضان يا رب لا تجعل هذا آخر عهدنا بالقرآن إلهنا وسيدنا ومولانا أظلنا شهر جليل وهو الآن يلوح بالرحيم يا رب لا تقض أيامه علينا إلا وقد بدلت سيئاتنا حسنات يا رب لا تقض أيامه علينا إلا وقد كتبتنا من أهل الجنة اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة وجعلنا اللهم فيها من المرحوم ولا تجعلنا فيها من المحرومين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا اللهم سببا لمن اهتدى اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين وردهم إلى أهلهم سالمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشك والمشركين وذمر أعداء الدين واحم حوذة الإسلام يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الملاعين اللهم عليك باليهود ومن والاهم اللهم عليك باليهود ومن شايعهم اللهم عليك باليهود ومن على شاكلتهم اللهم أعذي المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أعذي المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم وحدك كلمة المسلمين على الخير يا رب العالمين. اللهم وحِدْ كلمة المسلمين على الخير يا رب العالمين. اللهم أهدي شباب الإسلام. اللهم أهدي شباب الإسلام. اللهم اهد شباب الإسلام اللهم جنبهم المخدرات والمسكرات اللهم ارزقهم بالزوجات الصالحات اللهم اهد نساء المسلمين اللهم ارزقهن العفاف والستر اللهم ارزقهن بالأزواج الصالحين إلهنا وسيدنا ومولانا تبنى إليك تبنى إليك وندلنا على ما كان منا إلهنا يا من قلت وقولك الحق قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يا رب وعزتك وجلالك ما قنطنا نا من رحمتك يا رب وعزتك وجلالك ما قلنا من رحمتك. يا مرآنا على المعاصي عاكفين ولم يفضحنا إلهنا كم مروة عاهدناك على التوبة ونكثناها وكم مروة تبنا إليك ثم انقلبنا على أعقابنا إلهنا ما أعظم جرأتنا إلهنا هنا ما اعظم اسرافنا يا حليما لمن عصاك ويا سميعا لمن ناداك ويا مجيبا لمن دعاك يا ربي بعدما اذقتنا حلاوه القيام بين يديك لا تسلبها منا بعد رمضان يا رب بعدما أذقتنا حلاوة الوقوف بين يديك يا رب لا تسلبها منا بعد رمضان يا رب يا ملاذ الخائفين يا رب بعدما أذقتنا حلاوة مناجاتك وحلاوة الوقوف بين يديك والتضرع والتذلل إليك يا رب ثبتنا على هذا الحال بعد رمضان يا رب ثبتنا على هذا الحال بعد رمضان إلهنا وسيدنا ومولانا نرجو منك في آخر هذا الدعاء أن تجعلنا ممن تقول فيهم يا ملائكتي هؤلاء عبادي جاءوني يستغفرونني يا ملائكتي يسألونني جنتي فكيف بهم لو رأوا نعيمي يا ملائكتي هؤلاء عبادي يستعيذون من ناري فكيف بهم لو ذاقوا عذابي يا من لايكتي اشهدكم اني قد غفرت لهم اللهم جعلنا منهم اللهم جعلنا منهم اللهم جعلنا منهم, اللهم جعلنا منهم يا من لا يفيد الوافدون على اكرم من ولا يجد القاصدون ارحم من يا خير من خلا به وحيد ويا أرأف من آوى إليه طريد إلى سعة عفوك مددنا أيدينا ونصبنا وجوهنا فلا تولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبة والخسران ربنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين الله <تصفيق> long looking a long